ثم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا ي س أ ل حميم حميما ي ب ص ر و ن ه م ي و ج د المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي ت ؤ و ي موسوعه ي ا ك ل النابلسي إنها ع ش و للعلوم و و و من أدبر ت ى ج ع فأوعى إن ا ل إ ا س ل ا ن ي نخلق إذا نخلقها موسوعه ع ا إذا م ا ل خ ي ر م ن و ع ا ب ل م ص ل ي ن إ ل ا ا ل م ص ل ي ن ا ل ذ ي ن هم ع ل ى ص ل ا م د ي ه ا م و س و ع و النابلسي و ل للعلوم الاسلاميه ل ن م من عذاب ربهم عذاب ش ر ب ه م مأمون غير و ا ل ذ ي ن ه م ل ف ر ج ه م حافظون إلا ع ل ى أ ز و ا ج ه م غير ربحيه م ذات مضمون ل م ي فمن اجتماعي فأولئك ه موسوعه ا ا ل ع د ا لأماناتهم ل ذ ي ن هم و ه م ر النابلسي ع ن هم للعلوم ي ح الاسلاميه ف ظ و و ن ا ذ ي ن أ م ن ت ه و ه م راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أ و ل ئ ك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ي موسوعه النابلسي م ك للعلوم ا إنا خ ق ن ا مما ه م ي م ن فلا أ ق س برب ا ل م ش ا ر ق و ا ل م غ ا ر م ي ه على م د س و ع ر ا م ن ه م م و ا نحن ب م س ب و ي ن فذرهم ي خ و و ا و ي ل ع ب و ا حتى ي ل ا ق و م ي ه يوم يخرجون من ا ل أ ج د ا ث سراعا ك أ ن ه م إ ل ى نصب يوفضون خ ا ش ع ة أ ب ص ا ر ه م ترهقهم ذ ل ة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون